وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ يَقَاتِلُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ ان فكانوا لجحمنا حطبا وان لو استقاموا على طريق قتلوا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن ادعوا مع الله احذا وان ندعو لما قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشِّرْكُ بِهِ أَحَذَا قُلْ I'm going to do this. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مَصْدُودٍ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى 10. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقridge إَِّ مَ يتَقامِسُولٍ فَإِن غيَس اللُكُ مِن بَين يَ دَج وَم خَلفه فَدَ لَقلَمَا أَن be mad